Allahü <laughs> ekber, e güzel fare çok yani biraz şimdi açalım şöyle hocam Allahü amin. Sana faydalama, faydalama, faydalama. Allahü amin. Allahü amin. Allahü amin. Allahü amin. Allahü amin. Allahü amin. Allahü amin. Allahü amin. Allahü amin. Allahü özeyat ve tefasirlerin terfi etmesi. Çünkü sizler de biliyorsunuz ki bu terfi etme, bu terfi etme, bu terfi etme, bu terfi etme, bu terfi etme, وفي terfi etme, bu terfi etme, bu terfi etme, bu terfi etme, bu terfi etme, bu terfi etme, bu terfi etme, bu terfi etme, أساسي ومهم في أساليب كلامنا حتى في الحياة اليومية. ونحن عندما نتعلم هذه مثل هذه الأشياء، نتعلمها. نحن نمارسها بشكل تلقائي فطري، بشكل يومي. نستخدم طريقة تشبيه الأشياء لبعضها للتوضيح، للتقريب، للزمن، للمدح. ولكن أنا أتعلمها بطريقة أكاديمية علمية. حتى أنت تستطيع أن تميز ما بين أنواع. التشبيه التي نستخدمها في لغتنا أو تراها في كثير من النصوص الأدبية. <تصفيق> نحن عن شيء ونحفر نحفر ولكن الآن ندرس أواجده المندو هذا ما هذا ما تعلمه العلماء كما تعلمون أن كثير من العلوم إنما نشأت بعد الوجود الفعل العملي للعلم ثم درست هذه الشواهد والنمادج والمعلومات واستخرجت منها قواعد يعني عندما نقول قواعد اللغة العربية هل كانوا مجرد قواعد اللغة العربية هم درسوا نصوص العربية من قرآن من سنة من شعر من أدب ورأوا ما هي حالات الفاعل ما هي حالات المفعول به المضاف والمضاف. وحولوا هذا الاستعمال العمل للغة حولوه إلى قواعد إلى قواعد حتى يسهل على الناس برسها وكذلك ذيه من الاشياء التي ندرسها فعلم البلاغه علم نحياه يوميا في لغتنا في كلام تقول هذا, هذا علم هو فقط يستخدمه الأدباء به مع أولادي في السوق, في العمل تجد أنك ك إنسان عادي ككلام يومي أهلاً شريفاً وسلام تجد أنك كإنسان في عملك في سوقك مع أولادك تستخدم هذه هذه العلمية نسلي التفتيش لا تحدث عن شيء يحتاج فقط الخطيب أو المدرس أو الأديب لا هم أكثر احتياجاً نعم لأنهم مخاطبون جماهير بأشياء علمية أكاديمية ولكنهم في حياتهم اليومية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 يكون هناك مقابلات للتوظيف يريدون مدير تنفيذي للمركز إسلامي <تصفيق> لماذا لا يكتفون بالمراسل عبر الأنترنت والله أرسلنا السي بي وأرسلنا الشهادات لماذا يقول نريد أن نرات وجها لوجه يعني هو وصفات <تصفيق> ليعرف أمري ليعرف أن الشكل العام مناسب مثلا ما عندك إعاقة أو عاها مثلا تمنعك من موارس عملك. اثنين ما هي قدرتك على الخطاب التفاهم مم. الإقناع حسن الكلام مم. إذا كنت أمتلك أكثر الشهادات وأنا طبعي حاد أغضب لأدنى درجة وأنفعي ربما أضرب من طيب ما قيمة هذه الشهادات التي عندي وأنا في موقع إدارة سأكون مسؤول عن مئة موظف هل سأقيم حلبة مصارعة مع الموظفين في كل يوم؟ كلام صحيح؟ لا. صوب. ولذلك قديما هناك بيت شع... بيت شعري جميل يعني أحدهم رأى إنسان متواضع الحال وفوق هذا هو سيء اللسان كثيرا فماذا قال له؟ لا خيل عندك تهديها ولا ماله، لا خيل عندك تهديها ولا ماله، فلا يسعت اللفو إن لم يسعت الحارو. آه شاء الله ما شاء الله. هذا جميل. <تصفيق> لا يعني يعني الإساءة يغطي عن عيوبه في كثير أحيان كده بالكرام، صح يغطي عن كثير من العيوب بالكرامين. فقال له يعني أنت لا كرام. ولا أشترك. كلام جميل يعني علاقاتك مع الناس صفر لا خيل عندك تهديها ولا مال فليسعك اللفظ يعني حسن الكلام إلا يسعك الحال لم تكن قادر على قسط قلوب الناس بالعطاء والتأم يعني الكلام جميل ولا مال لا خيل عندك تهديها ولا مال فليسعك اللفظ إلا مساعة الحال من شاء الله أطربنا بإذن الله لاحظتم في علم البلاغة أنا أرى والله أعلم أكشبه وإنعتاسات عشر صنع لا تتلم عن علم جاف علم هو فقط مختصين قلت كمثال بس تجل ما تتكلمه لبدة ساعة أو ثلاث في حياتي أمين العمل مع الأولاد مع الزوج مع الزوجة ترى أن ترى نفسك تستخدم كثيراً من بلاغة بالتشبيه بالتمثيل بالتبسيط بالتوضيح <تصفيق> لاحظنا اليوم سيدخل علماء البلاغة ببعض التفاصيل حول المشبه والمشبه بي. سيذكرنا أخي ما اسمك أخي يوسف أخي يوسف أركان التشبيه ما هو؟ المشبه المشبه فيه بلدى بلدى مش أخي عميري بصف ما شاء الله <تصفيق> <تصفيق> التشبيه له أركان المشبه به الأداء وجهه أحسن. المر المضي كما رأيتم تحدثنا لنا عن التشبيه بشكل عام. هل هذا التشبيه عندما استخدمته وصنعته استخدمت به أشياء مادية ولا أشياء عقلية؟ لا سم محسوس. محسوس. نعم. محسوس. فرأينا ذلك. عندما نفسنا تشبه التفاح بالعسل، شبهت محسوس بمحسوس. نعم <تصفيق> في المرة ماضية تحدث عن التشبيه بشكل عام أنك في التشبيه انتبه أيها الطالب أنك في التشبيه لا تستخدم فقط أشياء واحدة في التشبيه يمكن أن تستخدم أساليب متعددة نعم <تصفيق> الآن سيحدثنا بشكل الأدق وسفصيلي أكثر عن المشبه والمشبه به أحوال المشبه به أحوال من أي ناحية أحوال المشبه والمشبه به من حيث الحسي والعقلي الإفراد والترطي دكتور دياء العقلي الوهمي والطرفي من حيث الحسي والعقلي لم نمر عليه وتشبه المقلوب هذا هذا الذي اسمناه اتحدثنا ها عن هذا تماماً قبل نعم تكلمنا عن هذا نعم عن تشبيه بشكل نعم نعم حسي الآن هذا عن المشبه والمشبه به المشبه والمشبه به. به. به المشبه والمشبه به له حالة له أحوال متعددة بالاستخدام والاستعمال كيف؟ قال من خلال الأمثلة والاستخدام اليومي وجدنا أن المشبه والمشبه به تستخدم به معاني أو أشياء ذات والصين خلالنا نقول نحن مطرقين التشبيه دائما نقول مطرقين التشبيه هو المشبه والمشبه بها. هذا عبارة مستخدمة كثيراً. طرفي هذا صوفيا. راح نعم. موجبة صوف. طرفي التشبيه. هم. ما المشبه طرفي التشبيه؟ مشبه مشبه به. المشبه والمشبه به. الحالة التي يأتي في المشبه والمشبه به قد يكون المشبه أمر حسي المشبه شيء حسي تفاح كتاب يد وقد يكون شيء معنوي أو عقل ونفس الشيء من المشبه به حسي أو معنوي الآن عندما سنصنع التشبيه هذه صناعة وقلنا من البلاغة حسن اختيار الكلمة الواحدة تحدثنا مثلا عن الرؤية م. الذي يقف على جبل وينظر إلى سهل جميل أمامه إذا كان بليغا فصيحا لا يقول رأيت الوادي أمامي يقول رنوت إلى الوادي أن الرنوم باللغة العربية يدل على النظر من مكان عالي إلى مكان متسع فسيح أمامك حتى اختيار اللفظ من البلاغة البلاغة أيضا أن تحسن صناعة الجمل، جمع الكلمات مع بعضها، كما في التشبيه، التشبيه به أرقام، لاحظوا أربعة، عندما صنعنا شيء هو ليس مفردة واحدة، عندما أستخدم رانا بدل، رأى، هذا بلاغة ولكنه بمفردة بكلمة واحدة، بينما أنا الآن ماذا أفعل؟ أصنع جملة بلاغية. أي سأستخدم عدة كلمات سأجمعها سأنظمها بطريقة تعطيني معنى جميل انتبهنا؟ ولذلك قالوا عنا مشبه عنا مشبه به عنا أذى تشبيه في عنا وجه شبه المشبه قال قد يكون حسي طيب لحنا نتكلم أننا سنجمع المشبه مع المشبه به أي سيجتمع الاثنين إذا ما هي الحالات التي قد تنتج حسي المشبه ماحسي يجتمع مشبه به المشبه شيء مادي محسوس يدرك بالحواس مع شيء مع, مع شيء حسي ايضا مثل التفاح والعسل مادي مادي شيء حد له مادي شيء ماده وقد استخدم مشبه يدرك بالحواس الخمس مع شيء معنوي ما مثال المشبه مادة المشبه به معنى العين وكالنور العين جيد شو شو لا لا لا لا, لا. العلم حق امي كروحي الأم كروح مادة مم. شيء يدرك بالحواس إنسان مم. الروح شيء معنوي العلم كل حياتي ولدي مثلا عيون نور عيوني مثلا العلم حياتي العلم حياة هذا من ايام لا لا العلم العلم حياة من ايام هل العلم حسي مم. يدرك بالحواس الخمس لا مادي يعني مادي مادي تحسي أوليك. لا هذا الآن سياد إذا الحسي إذا كان مشبه حسي قد نركبه نجمعه مع مشبه به حسي أو معنوي كما قلنا التفاح كالعسل أمي كروحي أفضل منك أو كتابي حياتي كتاب مادي وحياة معنوية أحسن كتاب مادي حياتي شيء معنوي, شيء معنوي. أحسن نه. الآن نفس الشيء لو كان هذا معنوي ما معنوي هذا معنوي المشبه معنوي لا يا منورة أريد شيء. أن أجمعه مع كلمة ثانية وشكل تشبيه قال ايضا قد تجمع مع شيء حسي مع شيء معنوي يقول مشبه به شيء عقلي مفهوم سأل الكرم نعم الحياء اقول لك الحياء كفتاة مؤدبة نعم وان لك معنى يعني معنى الحياء أنت أول مرة مفهوم الحياة نقول يعني كيف الحياة يقول لك مثل الفتاة المؤدبة الخجولة الحياة هو عقلي ولا مادي الحياة عقلي. عقلي. عقلي عقلي يعني هو مفهوم هو خلق وقيمة الكرم مثلا أقول لك الكرم الكرم كالبحر نعم كرمه كالبحر. الكرم معنوي ولا مادي؟ معنوي. معنوي. والبحر مادي شيء يدرك بالحواس. إذن؟ هو, هو كتاب مفتوح. هو؟ كتاب مفتوح. كتاب من هذا شو هذا؟ هو. أو الإنسان كتاب مفتوح؟ إيه هذا تشبيه. في الطرفين آه. مادي مع مادي حسي مع حسي معنوي مع حسي ماذا؟ لا حسي ما حسي هذا هو خالد كالكتاب حسي ما, حسي ما حسي أما خالد مثلا بحر في العلم صار معنوي صار بحر إذن أيضا المعنوي عندما يقول مشبه شيء معنوي عندما هنا قلنا مثلا Anası seni sem해서 lawli bir студan. Zırbı rezə piorata. Ne? mulheres قال نفس الشيء إذا كان المشبه به معنوي يأتي مع مشبه به حسي, حسي أو مشبه به معنوي معنوي مع معنوي ما. مثل ما هنا يأتي حسي مع حسي هنا يأتي معنوي مع معنوي نصبح هذا دائما تشابك نحن ما يوقع البدين كالفيل أحد آل أو الشراك السواد حسي حسي نعم وأيضاً مش الشعر حسي مش هو الليل يعني ندركه نعم شعرها كالليل نعم ندركه جميل جميل لاحظتم لما هنا بحثوا أنك لا تستخدم دائماً أشياء محسوسة أو أشياء معنوية بعملية التشبيه ولكن قد تستخدم خليط حسي مع معنوي, معنوي مع حسي هذا يعطي جماد <تصفيق> لماذا الجماد لمسألتين الحسي إدراكه سهل <تصفيق> وإذلك نجد الأمثال في القرآن تبه هذا علم يفيدنا كثيرا بعلم المناظرة عندما تناظر أناس ما تستخدم الحسي ما تستخدم المعنوي في التبسيط والتوضيح والشرح افعل كما فعل القرآن حاول أن تترجم وتحول أذكارك إلى شيء محسوس مثل نوره كمشكات كيف أقرر معنى نور الله عز وجل لاحظتم الحواس دائما سهلة الإدراك الأشياء العقلية والخياليها ممتعة جميلة فيها لفت نظر فتستخدمها عندما تريد أن تحفز الخيال أن تحفز العاطفة فكل شيء تستخدمه في الوقت المناسب فأنت مثلا عندما تدرس أطفال صغار وتريد أن تشرح لهم هل الإنسان مخير أو مسيّر لا تستخدم لهم الأشياء المعنوية هذا طفل صغير عنده ملكة المحاكمات العقلية والإدراك تكون الآن متواضعة الأطفال يميلون إلى الحسي ألوان أصوات صور صور شيء يلمسونه يلعبون به فمن الخطأ عندما تريد أن تشرح لهم مفاهيم مجردة مثل العقيدة الملائكة الآخرة من الخطأ أن تستخدم لهم أشياء أو تشابيه معنوي عقلي لأن هو الآن بلكذا العقل والإدراك عند الأطفال متواضعة إجراء المحاكمات جدا صيك صيك فرو بالغيب أو بالمعنى بينما إذا حولت له هذه الأفكار إلى ماذا أو <تصفيق> إدراك أيوة إلى أشياء قابل الإدراك بالحواس سيجعل فهم لهذه الأشياء المجردة كما كمعاني الإيمان يجعلها أقرب إلى تهم إما أني أحسنت استخدام التشبيه المناسب حسي مع حسي أو حولت المعنوي الذي يعسر فهمه إلى حسي يسهل فهمه تقول لي ما معنى الغيبة؟ معلمش. غيبة ما مفهوم معنوي. تقول لي أن تشعر أنتم الغيبة. تكلم. تقول له والله ذكرك أخاك بما يفرح صعب. تدرس أنت طفلا عمره 6 سنوات. طيب ماذا تقول له؟ لحم لحم. أنت لحم... تحدا. لحم... بس لحم... الأمر. أنت تكلم عن أخي بأشياء لا يحبها. قال لك تأكل لحم نيم. طبعنا. بسيطها له هو لأنه الكلام شيء معروف عنده ولا يوحي معروف الغيبة ما هي تشرحها بطريقة مبسطة تناسب مع هذا العمر إذا صار عندي عدة حالات حسي مع معنوي مع ومعنوي أو معنوي مع حسي ومعنوي الآن بدنا منكم أنتم تحاولوا على عن المسودة عندكم. أربعة أمثلة. المشبه حسي والمشبه به مرة حسي ومرة معنوي. والحالة الثانية المشبه معنوي والمشبه به مرة حسي ومرة معنوي. حاولوا ولو أخطأتم صاحبي بعضنا حتى نتدرب عمليا على هذا الأمر. من الجيد أن تستخدم المخيلة والذاكرة لا تستخدم كذا. حسي حسي حسي معنوي معنوي هسي أربعة مثلات حسي يقابله حسي حسي يقابله معنوي بالعكس إذا عنده مثال من الزحاديث أو القرآن يوجد كثير حسي حسي مشبه يكون حسي أحسن عن شيء مادي حال الثاني المشبه şey maddi ve muşebbihi manevi. <Sessizlik> من صعوبة عليه شيء يستعين بالأستاذ لا مانا شيخ بدك تحريض صحيح صحيح عندما يضع الإنسان أمام الآن بده صحيح صحيح, صحيح, صحيح من أجمل درجة يصلها طالب العلم أن يكون قادر على تحريض ذك... ذهنه من أجل إبداع أشياء خاصة في المجال الفقهي أمثلة مثلاً. أعطينا أمثلة مثلاً. م. هل يحتاج إلى قدرة على إبلاع أفكار؟ أما التقليد ولا حافظة؟ هذا حافظة قد تنساها. أما عندما تكون مبدع بإعطاء أمثلة جديدة، تعطي... نقول يكون شغل مليئ؟ كيف يكون حارك كيف يزوشكي؟ بابا، شغل شغل زوشكي، ما مش حارك كيف يعمل؟ هم <يشغل> يعني؟ شغل <تصفيق> مليئ. بالفعل يقول لك يزن تقريباً 2 كيلو فاصل ولكن في الماء خفيف في هذا المقطع كوميدي أنه واحدة زوجة عمل حالث وصعانه طلب بالدماغ فأخذوا على إميالك كارت على العالية دماغ جديد فهي ما تقطع تبديد عني نعطوها خيارات تريدين دماغ إميركي ولا دماغ فرنسي ولا دماغ. دماغ عميزة عميزة عربي عوامي قال دماغ فرنسي عربي قال كم ثمن في إميركي قالوا 10 في الفرنسي 8 ألاف العربي قالت منه 100 ألف 100 ألف في قالت الإميركي 10 وهم الذين صنعوا الطائرات ورسلوا القمر. والشباب الدون راتي عليك ما يركبون الجماعة بمئة أثناء لقنا نعم قال هؤلاء نفتح مئة راس حتى نجد دماغ واحد فهو هذا كثير أصبحت العكس طولتوا كثيرا يا شباب لازم يتحمل معكم دقيقة واحدة الأربعة إن شاء الله بإلا يلا مروع أعطينا مثال أول حسي مع حسي سهلا يوم يكون الناس كالفراش المكتوف يوم يكون الناس كالفراش جيد حسي مع حسي جيد يوم يكون الناس كالفراش شبه نعم أحسنت تشفيه الناس بالفراش شكرا حسي مع معنا بشيء يوسف. شيء مادي يضرب بالحواس مع شيء عقلي يضربه. هاي معقده. دكتور ضياء. أنا أعتقد مثال ممكن أن تقلده. أمي روحي. د دكتور ضياء يمكن كل واحد يكمل الأمثلة كلها وثم ننتقل إلى نحسن. هي. ربما بحال مرة تأتي بأربع أربعة أمثلة. لا لا لا حتى يكون. طيب أعطينا مثال على حالة ثانية. انا ما هو القاعده ثم ما هو المثال على ماذا ستعطينا الان الاول ساعتين معنوي معنوي معنى معنوي جميل تفضل يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي وكذلك تخرج. يخرج يخرج الحي من الميت من الميت يخرج الميت من الحي هل هذا معنوي الجهام. يخرج الحي الحي مادي الحي الحي ونوع ومعنى الحياه ومعنى الموت امم من سنه الموت يخرج من الحيه من الميت يعني هذا فيه وجه اذا كنت تريد به الحياه والموت صحيح اما اذا كنت به انسان الحياه هو مجرد معمل صح ما تشرحه انت من معني مع, مع الحسي جيد ها الحقو والباطل كل حاجة نعم الحق والباطل كل حاجة ممكن هل بغض النظر عن هالمعنى صح أم لا صح يعني كصناعة لا صح أخي معني مع معنوي الأدب زينه الأدب زين زين الحياة زين الإنسان زين من الزينة الأدب زين نعم. نعم زين نعم. نعم. نعم. جميل والعلم يرفع وحيتي العلم نور نعم. العلم نور هذا هو اللي كنت أريد أن أخذ معنوي نعم. مع معنوي مع معنوي هل نعم. النور نعم. معنوي؟ معنوي النور الضياء ألا تراه بعينك؟ هل تريد ركب بإحلي الحرس بالبصر؟ هل إذا أريد به نعم بحال نور الله عز وجل لا يورى بالبصر فضّأ عطنا. عاتت العلم أنور ثم ذلك حسي مع حسي. فضّأ. الصباح وكالشمسي. الصباح وكالشمسي أنه مضيء جدا جميل. مم. نعم. طيب. رب, رب ليل كأنه الصبح في الحسن وإن كان صل أسود هذا الشعر إيه ليل كأنه الصبح في الحسن يعني الصبح. ليل رب ليلة أرخانا فأنها الصبح في الحسن رب ليلة كأنها يعني أنه أنها ليلة مضيئة ليلة مضيئة مثلا مليئة بالنجوم جميلة فأنها الصبح لشدة جمالها وإضافة هذا ممكن هذه هذه الصورة جميلة في الصحراء هل أحدكم ذهب إلى الصحراء م. الصحراء في الليل رائعة جدا جميلة لأن ليس بها تلوث ضوئي ترى المجرات والسواكب والنجوم بشكل الله. واضح ولا أجمل من هي ترى شيء ما رأيته بحياتك هون لا ترى مستحيل ان ترى. ترى كم هائل من النجوم لا تتخيله وفيها اشكال أنا ما ذهبت للصحراء هذا جميل جدا الصحراء قدر جميلة والله وحتى فيها من الحيوانات والنباتات أنت لا تظنها كلها رمال ولكن ليس كل الصحاري كذلك سبحان الله حتى لاعب بها أنواع من الأشجار، أنواع من الحيوانات، سبحان م. الله يعني ليس كل الصحاري هي عبارة عظيمات، بعضها ترى لكنها غير مزروعة، فتجد بها سبحان الله م. من معاني الجمال، وذلك ترى أنه كثير من الشعراء تغنوا بالصحراء م. تغنوا بالصحراء وجمالها وما فيها م. م. لازم نقوم بحية السفاري على الصحراء إن شاء الله بين الله التكريه عليه. نبيا العمره. لما ذا؟ ماذا؟ نبيا العمره. هذا بلا. واجميل. شاء الله. صحراء الحجاز. معناه ما معناه. الخيل والليل الليل. في الليل. أي لونها؟ لونه أوماء وخيل خيل خيل الليل. خيل. خيل. خيل بادي. خير ليه لونهما ما بينتش هو وقت الشبح ينترج شي مصطفيق الشبح اه الخير كالشبح الليل الليل هي غير صحيح يعني جزء من المثال الصحي وجزء درس معناتها الخيل خيل, خيل, خيل مادي ما تقول الليل الليل <تصفيق> السراب ممكن الليل كالشبح ممكن اما <تصفيق> ولو <وكالألين تصفيق> <الأشبوع>. بدي <تصفيق> وليتسمع بعضنا جيد ولكن الليل هو شيء محسور. الخير مادي الليل معنى محسور. صح. تو قلت الليل كذا صحيح مم. أين وجدتم الأسعار؟ في الأمثلة ليس من الأمثلة <تصفيق> من الأمثلة أي أي نوع من أصعب هل التشبيه الحسي بالحسي أصعب أم المادي بالمعنى <تصفيق> اسهل شيء الحسي اصعب المعنوي الحين متشرع شيء له رابط عندما تقول أمي كروحي مم. ام قلت والله امي كدم كمان جبي لكن اين صار الله صراحة أن الدكتور ولكن المعنوي دائما يحتاج إلى حسن انتقاء المعنى حتى يتناسب مع المشبه نعم المعنوي نعم يحتاج قليلا في مقص هذا الأسلوب اللي تمشي به في البلاغة أول مرة أسمعه من الدكتور لأن المسألة لا سبحان الله تمهيد المسألة. صير صير عندما تدخل بال بالآيات الجميلة الآيات الجميلة ستجد أن البلاغة ليه أو... حديث من البلاغة في في الماضي كانت صعبة. طيب رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي قال به الصبر الضيع. صبرك الضيع. معناه وما معناه. الصدقه برهان برهان نور حجه لك او علي نعم نعم شو أيضاً برد بالحديث الصبر ضياء الصدقه برهان أيضاً can she, can she بالقران حجج لك أو علي طيب هذه امثله ثلاثه الصيام جمله الصيام جننه طيب تعالوا ضيار. من أي نوع من هذه؟ نعم معنوي معنوي مع معنوي, مع معنوي. جيد. ما شاء اسم, اسم ضيق. لا واضح <تصفيق> واضح أنه معنوي أنه رقيم نعم الصدقة برهان الصدقة برهان نعم أحسن. الصدقة هو المال الذي يدفع صدقة <تصفيق> الزكاة. الصلةقة برهان حسي هو المعنوي معنوي معنوي حسي معنوي شيخ نعم شيخ. نعم والقرآن حجة القرآن حسي أحسن حسي حقيقة نعم حجة دليل دليل, حج. دليل حسي ده. ده. لا لا دليل. معنوي معنوي آه حسي مع معنوي الحجة هي شيء عقل تمام صحيح صحيح Lahstan? Ne, size nasıl hissi? Sultan Abdülmecid'in Nabi وأوتيت جوامي على الكلم، صلى الله عليه وسلم. عزم يعني ونسدوه. يعني أخوان نرجع نرجع نأكل على. السبب. هو من يتصرّب للكلام بالإصلاح <تصفيق> بالشأن العام يحس يكون حسن الكلام. دكتور ذياب يبدأ النبي. أخوان حقيقة رسول إحدى مقال إن من البيان لسحرة حقيقة هكذا البيان محسن الكلام وحسن القاحة مؤثر إن من البيان <تصفيق> أي من الربابة. <تصفيق> <تصفي> من التصاحة، من الأدب، إلى سحر حلو، مسحر يقول، مسحر على اليوتيوب مم. أنت مثلا عن الشيخ عن الشيخ عصام بشير مرة بشير بلأن... عندما يلقي مثلا قصيدة تبع مدح الإمام زين العابدين شوفوا أجمل اللقاء تأتي معاني جميلة هذا مم. الذي تعرف البطحاء وقده وتعرف من تنكر العرض والعلم صحيح نعم جميل حينما قال الرسول أبيد أن يقرأش كأنه نفهمه هذا نوع جميع. أنواع البلاغة هذا يسمى المدح بما يشبه صيغة الزم سنأخذ هذا هذا هذا نوع أنواع البلاغة لي وحدي لا, لا فقط فهم الحديث بأنه لا يريد أن يقرأ لو كان من قبيلة الأخرال نظهر أكثر هذا اسمه التشبيه بما, بما يشبه صيغة الزم أقول لك هو إنسان جيد غير غير أنه أكرم إنسانا على وجه الأرض. أنت تظن أن أنني سأقول شيء سلبي، لا. إلا هو أكرم الناس إلا أنه تظن ماذا الآن سلبي؟ لأنه استثناء. إلا أنه ذو خلق إن حسن. يا سبحان الله. هذا أن أجمل أساليب بلاغة. عندما قال أنا أصح العرب إلا أني من قريش القريش أصح قبيلة في العرب. صحيح. قبيلة. ولذلك دلوقتي. نزل القرآن. بلسانها بلهجتها، وبحرفها، فهو استوب بلاغة جميل بلغة تشويق ينتظر السامع أنك ستأخذ شيء سلبي، سينتفاجأ أنك ذكرت شيء إيجابي. هذا من البلاغة، هذا التشويق. أختيار. طيب، من يعطينا أيضاً أمثلة؟ أمثلة مثلاً. من السنة، من القرآن، قرآن. في سبيل الله كمثل حبة. حبة. ألفت سبعة سنابي. حبة. في كل الذين نعم ينفقون كمثل الانفاق هو معنوي ولا حسي, حسي. انفاق حسي معنوي الانفاق معنى ليس معنوي الانفاق الكرام المساعري ينفقون كمثل حبة ام بدل حسي حسي حبه حبه قمح اخرجت سنابل في السيره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 <تصفيق> كان نقش على الماء. <تصفيق> ما قال له،, قال له تيفال لا يلصق أبدا. <تصفيق> الرجل الكبير خذوه يتعلم اللغة. يحضر يوم ثم تأتي المدرسة. بس مع أشياء بسيطة. قاطع أهلاء أنت لا،, لا تتعلم شيء. قال تيفال. تعرفون تيفال؟ هالمقلات تيفال فرنسية. هذه التي تصنع بها. <تصفيق> من غير زيت لا لا يصح بها أي شيء. على كيفا لا هو هو الدعاية الفارسية هذا كيفا لا يصح أبدا أبدا. بارك فيك شكر على الله سبحان الله شوف العقل ملكة. ملكة تمام صحيح. حسن استخدامه واستثماره ينميها ويضطيرها حتى. المجتمع والمحيط الذي يعيش فيه. مثلا علماءنا ما شاء الله. يعني سيدنا الشيخ أبو الحسن الكردي من كبار القراء العالم الإسلامي مات في التسعين وما شاء الله يا سيدى أنا أتحدى الشباب بحبه الشيخ كريم راجح على يازل موجود في قطر الشيخ كريم شرف ومن على أسانيد في العالم الشيخ كريم عجوبة هذا الإنسان ما يخطر ببالك منظومة من من منظومات العلم إلى إلا يحفظ إلا وحفظ الشاطبية الطيبة الألفية المعلقة والآن تز... تجلس معه بحدي... يعني. والشيخ حسن دادو عود. سبحان الله. مقبرة هي مقبرة. أه. فما مالها سبحان الله. رياض رياض. الآن ما رأيكم سنة وهو كذلك سبحان الله. كلنا نتذكر وقت الشيخ اللي بهذا الدعاء جاله. قالوا لي ما يعني ما هو السبب؟ يعني بقت يعني بقت هذه الصفات. طلب حفظ الله سبحان الله بركة العلم بركة القرآن صحيح مم. صحيح سبحان الله كثير من كبار السن لديهم زهايمان سبحان الله يعني بركة القرآن أمر صعب سهل وربما أنت أنت بأمثلة شعبية من حياتنا اليومية نستخدمه يعني حسي مع معنى ومعنى هذا أمر شائع مم. مم. الآن ننتبه لقضيتين جدد القضية الأولى أنه من الطبيعي في بعض الأحيان عندما تريد أن تقوم بالتشبيه أن تشبه شيء أدنى هذا الأصل بشيء أعلى. شيء أدنى. ما شيء عندما تقول التفاح كالعسل أيهما؟ العسل. أكثر رقياً العسل. نعم. عندما تقول أمي كروحي الروح وشيء. ولي الروح من أمري ربي الأم هي بالنهاية بشر ولكن روح شيء من من أخلوقات الله العجيبة ما هي كمفهوم صحيح؟ عندما تقول الكرم كرمه كالبحر أيهما أعظم؟ بحر بحر بحر ضخم جداً مخيف فيه أسرار به مخلوقات عجيبة كرمه هو الكرم قد يكون آخي دفع الفيرو كرمه فالقال العلماء العادي المعتاد الطبيعي أن المشبه يكون غالبا أدنى من المشبه به المشبه به المشبه به دائما أعظم أفخم أكثر جاذبية عندما عندما تشبه مثلا الآن فتاة جمال فتاة القمر مثلا تختار دائما يا إنساني مشهورة بجمالها الفائق أو ما ستختار؟ تقول كحوالي الجنة لما تريد شيء أعلى حتى تكرم هذه الفتاة تريد الآن أن تمدح جمال هذه الفتاة حتى تظهر تريد أن تشبهه بشيء أكبر منه إما بجمال نساء أهل الجنة أو بإنسان مثلا مشهور عالمية أنها ضمن مقاييس الجمال حتى يكون شيء أعلى الآن قال العلماء من طرائف من طرائف وجماليات اللغة العربية والبلاغة أنك في بعض الأحيان تقلب فيسمى التشبيه المقلوب تشبه الأدنى تجعل الأعلى هو أدنى وأدنى هو أعلى تقول المشبه هو أعلى من المشبه به، أنه لازم يكون تبلاح مثاله كأن يد الخليفة حين سال واديها ماء البحيرة حين يتدفق ماء البحيرة في تدفقه. شبه بحيرة الخليفه. وبالعادة ماذا نشبه؟ هنشبه البحر. بالبحر. أو الكرم بالبحيرة الكبيرة. الم هو ماذا فعل؟ يدل الخليفه. العكس. كأن يد الخليفه أو كأن ماء البحيرة في تدفقه العكس قلب كأن ماء البحيرة هذه بحيرة يعني. بخل. كأنما البحيرة في تدفقه يد الخليفة في سلواتها شبه البحر العظيم في البحيرة العظيمة في يد في الكرم والعضاء هذا قلبنا هذا يعطي صورة جديدة جميلة مستغربة يعني جمالها أنها مستغربة المعتاد الأدنى مشبه فتاة كالوردة فتاة فحوال جنة شاب كالياسمين. يصحنا قل كي يد الخالفة. مثل المثل شافوا. كأن ماء البحيرة في دفوقه يد الخالفة حين سال واديها. هذا قلبناه لغرض بلاغه والمبالغة والتشويق وإعطاء صورة جديدة. إذا؟ كمان <تصفيق> المرسوس. المحسوس بالمعقول هو تشبيه المغلوب. المقلوب المقلوب حسب درجة الشيء الذي تختاره للتشبيه قد يقول لا أدنى حسب مم. حسب الكيمة التي تختاره مو دائما الحسب كأنما كأن إذا التقديم والتأخير هذا ما يسمى عند العلماء المقلوب التشبيه. التشبيه المقلوب هو جميل جدا المقلوب ماذا نقول إذا المعتاد العادة أن يكون المشبه أدنى وأقل من المشبه به ولكن في التشبيه المقلوب تنعكس الحالة بإعطاء معنى الجديد مبالغ فيه كتشبيه مثلا تشبيه هذا المحيط كعلم مثلا فلان قال ابن عصر نشبه علم فلان بالبحر المقلوب. هذا له أغراض بلاغية المقلوب هو الذي المعهود. على المعهود نعم المعهود الأدنى يشبه بالأعلى المقلوب الأع... الأدنى هو أصبح المشبه به بغرض بلاغي Al Müeminu. Al Müeminu kenepe. Da. Bu da. Bu da. Bu da. Bu da. Bu da. Bu da. Bu da. Bu da. Bu da. Bu da. في أجل هذه الصورة انت لا لا. على على البحر صليت الفجر وصنعت القهوة ما وجلست على شرفة الجميلة التي عندها أوه. ما شاء الله ما شاء الله شاء الله, في القصر. ما شاء الله. شاء الله. ظهور الشمس الجميلة في السماء الصافية هذه الصورة جميلة صح؟ هذه بعدها نشبه بها نحن تصور أنت تصور على غير <تصفيق> على غير المعهود أيوة. هذا خلاف الأصلي. وبدأ صباحك أن الغرة هو الغرة وجه الخليفة حين المنتدى يعني ابتسام الخ... وجه الخليفة المشرق <تصفيق> الفرح المسرور <تصفيق> حين دحوا أحدهم اكتسرك ما يحب النفاق. <تصفيق> وبدأ الصباح هذا حضه جميل وسهل وبدأ الصباح وكأن غرته وجه الخلفة وجه الخلفة العاد يعني الخليفة بالبحر <تكتش> الخليفة بالشمس عمد ما شاء الله هذا منافق مثال الثاني ما هو كأن سناها م. كأن سناها بالعشير صبحها كأن ماء البحيرة في تدفقه هو <تصفيق> <وليس الدور. تصفيق> كأن ماء البحيرة في تدفقه يد خليفة حين سال واديها. ماء. ماء، كأن، ماء البحيرة. كأن ماء, ماء. كأن. كأن ماء البحيرة في تدفقه. م. يد الخليفة الشطر الثاني يد الخليفة حين سالواليها هذا ماذا يسمى يا شباب مقلوب شيخ ماذا يسمى مقلوب مقلوب لأننا جعلنا الأعلى أدنى والأدنى أعلى جميل هذا السلو جميل هذا يد في بعض الأطباء في بعض الأطباء <تصفيق> قصداً الزوج عندما يرضى الزوجه مليه <تصفيق> لا الشمس تستمد جمادها منك قلبتها إبعاك شبه عند المرأة الجميلة بالشمس هل تأكل كسوسا؟ هل بخير <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> الآن عندنا حالات ثانية للمشبه والمشبهي لاحظوا هنا إخواني وأخواتي بالكلمات التي استخدمناها بالتشبيه هل جاء التشبيه بكلمات متعددة أم كلمة مقابل كلمة؟ كلمة مم. مقابل كلمة هل جملة مقابل جملة ولا؟ كلمة مقابل... مقابل جملة. لا؟ لا جملة مقابل جملة لاحظة لا لا تؤمن القول كنت أصدقائي الصدقة الدرهان القرآن الفجاء الصيام جنة آه. نأخذ أكثر لأمثلة كلمة مقابل كلمة أي مفرد مقابل مفرد قال في بعض الأحيان التشبيه يأتي جملة مقابل جملة كالأبيات التي موجودة أحسن إذن في بعض الأحيان ليس دائما نشبه كلمة بكلمة شيء بشيء في بعض الأحيان نشبه جملة كاملة ب. جملة كاملة كامل. هذا يسمى مفرد أي كلمة واحدة مركب أي مكون من عدة جمل. إذن المفرد هو ما جاء من كلمة واحدة التشبيه الذي جاء من كلمة واحدة م. والمركب عندما نستخدم في التشبيه جملة بجملة أخرى مثالها مثل الجريث الصالحي وجليسي السوء كحامل, كحامل المسكي, المسكي ونافخ الكير كتبوها عن كل الحل لا بلاغي مثل مثال الجليسي الصالح مثال الجلي جليسي صالح وجليس السوء كحامل المسكي أين الجملة مقابل الجملة أربع جمل هنا ضعها لي مثل الجليسي الصالح وجليس السوء كحامل المسكي ونافخ الكير كير. ونافخ الكير تعرفين الكير؟ سدود الكير كان قديم هو وسيلة لضخ الهواء مزور. عندكم موجود في نص المضيفة يعني؟ نعم للسياح صنعة من جلد، صنعة من جلد أحسن صنعة من جلد ولها فوهة تخرج هواء قوي وتشعل النار النار الحداد يحتاج الى نار قوية لأنه لأن صار الحديد فكيف يجعل النار والفحم؟ يتأجج ويجد هواء قوي لأنه الهواء لا. من عاصر الاحتراق لا. فهيستخدم هذا الكير ليعطاه هواء قوي فأطلب ملاحظة الهواء الآن موجودة ولكن يدوية الملاحظة التي يعزفون عليها وهي من مصنع من جل أي. وفيها مزمع يعني لا فهم مرساني الكربة التي يوقف هو من مزمع الكير هو أداة لنخل الهواء بشكل قوي بشكل محددون ده. إذن إذن الجملة الأولى ما هي؟ مثل الجليس, الجليس الصالح شبهها رسول الله بماذا؟ بالمسك أحسن إن صار عندي الصورة الأولى أو التشبيه الأول جملة مع جملة الجليس الصالح تحامل المسك. أحسنك. هل جاءت كلمة مقابل كلمة؟ لا. لاحظت أن في شيء مرتبط بعضه أنه في عندي مشبه ومش مشبه عفوًا. موصوف وصفة. جليس صالح. خلق حسن. إنسان طويل. طول هذا الإنسان كالشجرة الباسقة. هي ليست كلمة مقابل كلمة. لا. طول هذا الإنسان إنسان طويل جداً طول هذا الإنسان ما شاء الله كالشجرة الباسقة مركب مركب, مركب. جملة مع جملة إذن التشبيه هنا لم يأتي مفرد مع مفرد وإنما جاء مجموعة كلمات مع مجموعة كلمات فسموه مركب أي ركب من عدة كلمات م. ومثاله حديث رسول الله الجليس الصالف كحامل المسكي الجملة الثانية كحامل المسكي الالجملة الثانية جاليس السوي كانافير كثير حسنتم ما شاء الله أصبحتم بلاغيون من من من, من, من, من جالستين فقط كلكنا لا والله ما هذا التغيير فضل لكم أنتم ما شاء الله كانافير كثير هنا نصنع البلاغة إحنا نصنع البلاغة صراحة جاليس السوي كانافير كثير شو هات نشوف حل لنا من أنت أصبحت ناقد الآن ناقد أدبي جملة مع جملة كيف؟ الجليس السوء صيفة مع الموصول أحسن مركب شيء مركب مع الموصول لا. لا نستطيع أن نقول الجليس كالنافخ هل لها معنى؟ لا بدون ما لها معنى لا بدون السكالنافخ لا السوء كالكير لا ما له معنى أما هنا الجليس الصالح كحاملين مسكين هذا تركيب هذا. جاليس و... تركيب أنه جملة مع جملة مكون. التركيب أي مكون من عدة كلمات. أه. مركب من عدة كلمات. يستطيع أن يكون صفة مع موصوف. أي شيء. فعل مع فعل. يأكل اللحم بالمتوحيش. <تصفيق> <تصفيق> هذا شو تشبيه؟ شبهنا. مفرد ولا مركب؟ لا مركب. أنه جملة مع جملة. لحم. يأكل اللحم. شو كذئب متواحش؟ مش بيسند <تشبيه في> حيوانات هذا شو حسب؟ كذي هذا يعني هذا م المثال أصبر حسي ما حسي؟ ما. إيه ممكن أنا هل هو مفرد ولا جمع؟ لا شغلة جمع. جمع. لا جمع. جمع لأنه عدد كلمات مع عدد كلمات الآن إن شاء الله كتبونا مثالين الله أكبر مثال مثال كل واحد مثال لا. على كتبوا لنا مثال على المف... على التشبيه المفرد والتشبيه المركب. المفرد معه مفرد، مع مفرد، مركب مع مركب. لكن ليهما معنوي أو حسي أو يعني بكل. لا. ليهم. لا يهم. خاص لأنه نحن درسنا الحسي والمعنى وانتهينا منه. نريد أن أشياء جديدة. هل التشبيه يقال عن كلمة مقابل كلمة، ولا مجموعة كلمات مرتبة مع مجموعة كلمات؟ لا أحاول أن أقول شيئا. ولا تشبيها أو تشبيهان مقابلان. أنا لما أدخل ما درسناه يعني. كل ما أقوله حسي مع صح. هذا صحيح. شو رأيك؟ مثال على التشبيه المفرد ومثال على التشبيه المركب مثالين مفرد مع مفرد وركب مع مركب سنعطي نصف الثانيه للشباب حتى وشي <تضح> ضحك بالنساء ولا بالرجال <تصفيق> بالنساء بالنساء الشطار والممتازين يعني اول شو صباح هنا يقيمون الدنيا علينا وهذا شيء نحن الله يعيننا مسلمين كتير نحن مزاجيين بدنا بدنا سايت اتحاد الرجال نطالب حقوقنا نطالب حقوقنا مسلمين كتير <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> طيب تفضل يا يعني ما أعرف أبدعي أبدعي طيب مفروض ما أفراد أنا جربت مرت من؟ الشيخ رسو سمح مرتضى مثلا رسالتي في الجنايه كان يزمرني من مزامله ديالو احسن م... م... اي جنب مثلا الجدين في الجماعه توقف حتى اللي في ما شاء الله التابعين ليش ليش يا شيخ ولا أنت لحال لا خممت يعني هي شفتها يعني مثل الذين حملوا الدورات ثم لا نحمله كمثل الحمار يحمل يحمل أسفارس. مفر؟ ملم على ملم؟ مفر أيه مهما؟ الصمت حكمة. الصمت حكمة. جميل. الصمت حكمة. هذا مع معنوي ولا حسي مع معنوي ولا ما بعرف. هذا <تصفيق> خلصت. لأ... الصمت يعني معنى معنوي مع... هو تشبه المعنى بالمعنى. مع شيء لهذا المثال الذي أخصصه طيب أعطني أعوذ الناس في الحياة عطني لا أعطني على المركب أنا لا أريد المفرد المفرد يدربنا مفرد. عليه أريد المركب الناس في الحياة كالجمال لا تجد فيه مراحل جيد الصمت مثل الصمت الآن سنأخذ هذا الحديث من الحديث النبوي نعم دكتور ضياء. من أحفظ هذا الحديث هذا الحديث جدا جميل مم. مم. فضل آتي بالمثال ثم أساني طالب العلم لا علمك النجم في السماء. طالب العلم كالنجم في السماء يضاه. هذا مركب مركب. لأنه جملة طالب علم. طالب و إيه مع موضع. طالبة العلم. ها؟ وطالبة العلم. <تصفيق> <تصفيق> لا تشمل طالب وطالبة. مثل الصمت لمازلت أرتاح الصمت حيل ليه ماشي حسي. كي. الصمت. لا. تراه بالعين إحنا ما يسكت لإنسان. هو ولأنه شيء سلبي الصمت. هل تضربه بالحوار؟ يطرق الله بالسبع أما هو صامت, هو صامت, صامت. كيف أن تسمع م. السكوت يعني أصدر ليس عملية الصمت اللي هو أغلاق الفن م. وإنما هو السكوت يعني عدم يعني. في أسربي يعني طيب سنرحل في فرصة يا آخر حسن التدريس الآن المثال اللي ذكره هو حديث النبوي الناس فنكي يعني, فنف يعني الناس في الدنيا كالجمال ما هو الحديث؟ سبحان الله ولا تجد فيهم راحلة. في إمرأة راحة. الناس كمئة <تصفيق> الناس كتعبير النبوي. الناس كابن مئة. مئة. هذا علم الإدارة كثير خطير هذا الحديث. علم الإدارة. ما شاء الله. الناس كابن مئة. ولا تجد في إمرأة لا تكاد تجد راحة. راح. <تصفيق> الناس <تصفيق> كابن مئة. <تصفيق> لا تكاثم تجدوا راحلة حديث صحيح بالبخاري ومسلم أين الصورة؟ ما هي الصورة النبوية التشبيه النبوي؟ لا. الناس كإبلي المئة كثير كإبلي المئة أبدو أن يكون فسرورية هل هو ته... مركب أو غير مركب؟ لا مركب سنة سنة, سنة. الناس الناس لا تكاد تجد فيهم راحل. فيها راحيل 100 لا تكاد لا تكاد تجد فيها راحله راحل. فيها هل هذا التشبيه مفرد ولا مركب ولا مركب مركب ها ليش مركب؟ الناس, الناس. كئيب لا, لا مركب كيف مركب ليست جمله الناس كائنين مئة إبل مفرد مع أفراد لا ما الابل ما الناس وكل إبل لا قال كائنين مئة ااا إذا مركب إذن هذا مفرد مع مركب مفرد وهذا مركب أحسن ما استنتجت شيء جديد مفرد مع مركب أحسن إنه أيضاً كما يأتي مفرد مع مفرد ومركب مع مركب لا مانع بلاغة أن يأتيها مفرد مع مركب أو مركب مع مفرد جمال أمي كالشمس جمال أمي مركب كالشمس مفرد إذا يأتي مفرد مع هنا هنا من التفراد والتركيب يأتي مفرد مع مفرد هنا هنا هنا مركب مع مركب مركب مع مفرد مفرد, مفرد مع, مع, مع مركب. مركب ما إشكال يعني يمكن أن تقلب هنا حديث الرسول الله هو الذي أجلى لنا هذا الأمر مفرد مع مركب طيب ألا يوجد أيضا تشبيه مركب مع مركب أنا أقول نعم يوجد بنفس الحديث لا بهذا الحديث يوجد مثال على المفرد مع المركب أي كلمة مع جملة ويوجد مثال على التشبيه جملة مع جملة المركب أين هو؟ لا تكادو, أحسنت لا تكادو. لا تكادو. إذا أخذ كامل هذه الجملة تبهو إذا أخذتم كامل هذه الجملة الناس كابن المئة صلى الله عليه وسلم مقابل هذه سيقوم مركب الناس كابن الماء لا تجد راحلة. مرقّم الله. الجملة الأولى مفرد مع مرقّار. يشكو أن تتداعي عليكم. لا هذا معنى دقيق ليس ليس هذا. هذا صورة حدث بي عن الشخصيات القادرة. على تحمل المسؤولية والقيادة <تصفيق> <تصفيق> يتحدث عن الشخصيات المتميزة القادرة على حمل همو الأمة أو القيادة الأمة لكن الجمال الجمالي كان أفخر الحيوان عند العرب صحيح وكان يقاس ثروة الإنسان بماذا؟ <تصفيق> بإبليل بإبليل <تصفيق> هو هي كلها إبل هي مئة إبل ولكن هل هذه المئة كلها تصلح للسفر الطويل؟ لا الذي يحتاج إلى جمل قوي صبور ليس به عيب يتحمل مثلا المشي ألفين وستة آلاف كيلو ولذلك كانت كان جمال السفري أي الرواحي هذه مجهزة مدرّب وحدها. في عندنا الجمال من أجل أكل والتجارة وهذه عامة الجمال أما الجمال التي يعتمد عليها الإنسان من أجل السفر الطويل هذا له تدريب وكورس خاص يسمى تضمير والتدريب أن يجهزونا هذه من الأنفاس وأفضل أنواع الرح تكون قادة أنه سيحمل عليها الذهر وسيحمل عليها البضائع وسيسافر من الحجاز إلى الشام إذا كان هذا إذا كان هذا الجمل غير مؤهل ماذا سيحصل؟ سي... سيموت صاحبه في الصحراء وستذهب البضاء فرسول الله شبه أن المسلم كله فيهم خير ولكن من هو القائد؟ من هو المؤهل من هو الذي يعتمد عليه؟ قال لك الناس كإبن مئة لا تفرد جد اليوم بالملايين ولا تجد فيه برأسه. اللهم صل الله عليه وسلم. هل هناك أجمل من هذا التشبيه؟ لا بدر ما شاء الله. صل الله عليه وسلم. وأعطى تشبيه يتناسب مع واقع العرب في ذاك الوقت. حتى الآن. الآن تقول يعني الناس كابن الناس. <تصفيق> السيارات. الناس السيارات. <أه تصفيق> <تصفيق> الطائرات. <تصفيق> الناس كالغولف لا ترتادش روز لا هذا. شو؟ أنا سو كأسو الله يسلمك مثلي <تصفيق> إيدام كما يكون المشبه والمشبه به حسي يدرك بالحواس ومعناه يدرك بالعقل يمكن أن يكون أيضا المشبه والمشبه به كلمة واحدة ويمكن أن يكون عدد كلمات وكذلك المشبه يمكن أن يكون مفرد ويمكن أن يكون مركب من عدة كلمات وهذا كله تستخدم أنت حسب الحاجة أمي الشمس المشيطة البحر الهائج كأفكاري أنت حسب ما تحتاج ولزيادة وشدة المبالغة نقلب التشبه ببعض بعض الأحيان. نقلبه صحيح؟ التشبه المقلوب. فنجعل الأعلى هو المشبه والمشبه هو الأدنى. لغرض بلاغي من المبالغة كما قلنا. وبدى الصباح كأنه رده وبدى الصباح كأنه رضاه وجه خليسته هنا يمتلئ. بالعادة نحن نشبه وجه الخليفة بالشمس أنقلبناها كأنما البحيرة في تدفقه يد الخليفة حين سال واديها. سأبدأ من سرد الحديث ممكن أن نقول شو ضرب في ال كم يصير في القيادة المفقودة؟ على الندرة ندرة المؤهلين للقيادة على الندرة وجه الشبه الندرة ندرة المؤهلات. لا لا لا نسقطكم كل ام في اكتبوا هذا هذا سهله حتفظوه الجليس الصالح مثل الجليس الصالح على المركب وهذا على المفرد مقابل المركب الناس كابن ال 100 حتى انه الكتاب صعب عليك هل في في شيء صعب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 أعمالهم أي جملة يعني أعمال الذين كفروا لا. الآية لو أرجعنا التقديم والتأخير في صياغة الآية أعمال الذين كفروا أراد الله عز وجل أن ينقرر لنا أنه لا قيمة للأعمال من غير الإيمان والقصد الصحيح من عمل صالحا من ذكر أو أذى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة وهو مؤمن صحيح؟ هنا قال لك والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة قرأ لنا نعم نقرأ الآية ثم أقرأ. والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة, بقيعة. كسراب, كسراب بقيعة, بقيعة. كسراب, كسراب بقيعة, بقيعة. والذين كبروا اعمالهم كسراد دايعه مبخبي يقيات يحسبه ضمان يحسبه ضمان لا شمس ما ان حتى اذا جاءه حتى اذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله مساري الحساب جميل. فالطرفان هنا مركبان من أكثر من عنصر ولا يمكن فصل هذه العناصر فلا يمكن تشبيه الكفار وحدهم ولا تشبيه أعمالهم وحدها. صحيح. ان هو المراد أعمال الكفار. أصبح جملة. وإنما يراد تشبيههما معاً والمشبه هنا هو صورة الأعمال الذين كفروا في ب في وعدم انتفاع أصحابها بها حينما يكونون الله السلام ورحمة الله. الله. حينما يكونون في أشهر الحاجة إلى ذلك الانتفاع حلو تحطها إلا حتى تعرف شرح. تأخرت شوية, ضع شوية ضعوا أخي على هذا التوب هذا المثال هام هو وهذا أصبح لديكم على المثال المركب مثل الجريس الصالح والجريس السور الذين كفروا كلهم خطبان تحتها وتحت أول أربع الصور حتى تعرف الشرح لا لا أنت لا تحتاج إلى كامل هذا الكلام تحتاج فالطرفان هنا مركبان إلى كسارة. لا يكونون في أشد الحياة إلى ذلك الانتفاع أول أربع الصور هذا هو شرح الصورة والذين كفروا هذه مركبة مفرقة لا كسرابي لا لا كسرابي حينما شبهها كسراب بيقعة اه سرابم لك سرابم بيقعة لك سراب مسو موصو بمكان منخفض ما سراب مكان منخفض المكان المنخفض والقعة المكان واضح واضح Fidan, acaba bizim bir örnek المركب mürkeden mürked, jeliş ustarih ve jeliş usturkenat ve bizim de bu örnek var. İşte Allah'ın bu örneklerini görebilirsiniz. İşte bu örneklerin bir tanesi. İşte bu örneklerin إحنا دخول بتفاصيل نحن تحولنا من البلاغة إلى الفلسفة. هون الثم خصائص؟ مائة وتسع وأربعين مكتوب خصائص هذا القسم يعني خصائص التشبيه المرتفع هذا غير مطلوب لا نريده. ما عندش أنا انتقل إلى أقسام الطرفين مباشرة. أخذ هنا صفحة 149 وتسع وأربعين. مائة وتسع وأربعين. صفحة. أنا عندي ولذين كفروا عمل هذا الكتاب ويخليه. الوري هذا ايوه كفايه يرخص هذا خصائص هذا الخصم التشبه الملفوف وما لا بدنا لا ملفوف ولا أرنبيط ولا بصل سامحني هذا يعني هالشيء صادق مبالغ بي. نحن ما نريد لا تشبيهها. لا, لا أبدا. نريد اساسيات <تصفيق> <الـ المتصفيق> هذا غير مطلوب إلى آخر الدرس يعني من 149 تسعة وأربعين إلى مية غير مطلوب آه. إلى أحوال وجه الشباب قسم طرفي ما منحتاجه دكتور زين أيوة قسم طرفي نحتاجه وينه ما عندك أطباء قسم طرفي أقسام طرفي تشبيه الملفوف والمفروق لا هذا تقطيع. تشبيه السويا. لا أرميهم طلعمي. غير مطلوب. أنا تشبيهنا حرف المركب. ما هذا الذي نريده؟ إحنا نريد هذا الذي أخذنا. تشبيه. طيب أترك فقط هذا الذي ناله. خصائص هذا القسم هو الذي ناله. أتركه. أحدهما تشبيه المركب المفرد. هذا نريده. طبعا ما أقسام الطرفين باعتبار الوحدة والتعدد لا نريده لا. هذا لا, لا نريده. لا الفرق بين تشبيهه المركو والمدار. صحيح هذا القسم يعني كمان نريد فقط هذا أحوال ال. يقول سيدنا في ما يخص الآية كلمة الطرفين يعني الطرف الأول مقابل الثاني الذين, الذين كفروا. الأعمال الذين نسأل الذين كفروا. والذين كفروا أعماله هذه الجملة الأولى إذا رجعت أنت إلى تفسير القرآن معناها أعمال الذين كفروا إذا رجعت المقدم والمؤخر إلى مكان المناسب أي أعمال الذين كفروا كسراب ليس كسراب كسراب بمكان منخفض يضبه الإنسان ليأخذ منه الماء فلا يجد شيء مم. أي عند الحاجة لا تجد المطلوب مم. أعمال الذين كفروا كماء السراب في الصحراء واضح أخي هؤلاء الصورة كم الساعة؟ لم خمس دقائق تهلو إن شاء الله والحمد لله لو سمحتم الدرس القادم ن نحضر أحوال الطرفين المشبه مشبه والمشبه. من حيث التصريح وتظمونها للمهم. إذا الدرس الخامس نحضره أو أحوال وجه الشباب أحوال الطرفين الدرس الخامس نحضر الدرس الخامس. <تصفيق> احوال درس الخامس. حضر الدرس الخامس سبحان الله احسنت شو دقيط حضروا الدرس الخامس والسادس الدرس الخامس والسادس الدرس السادس نتكلم عن وجه الشباب مم. كيف يكون الوجه الشبه ما بينه مشبه ومشبه به اذا الدرس القادم إن شاء الله تحضرون الدرس الخامس والسادس والحمد لله رب العالمين <تصفيق> يلا I <laughs> don't <laughs>